ان ربك يعلم انك تقوم ابنا من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل وانها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 فَقْرَأُ مَا تَيَسَّرَ مِنْ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا واستغفر الله ان الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهّر واللجزف اهجم ولا تمنن تستكبر ولربك فصبر فاذا نقرتنا قوم فذلك يوم اذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ربي ومن خلق وحيدا وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ يَمْدُدَا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَقْضَى أَن أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لَآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا